ب ا ل ن س ب ة لوصف الان الشاعر ي هذه ا ل ذكر أ ن ينسب إ ل ى باب أ و إ ل ى اهل ا ل س ن ة عموما هنالك م ح ا و ل لخلط ا ل أ و ر ا ق فتخلط ا ل أ و ر ا ق و ينبذ اهل ا ل س ن ة ب ا ل ش د ة ل أ ج ل ضرب ا ل س ن ة و أ ه ل ا ل س ن ة في أ ه ل التشدد واهل الغلو ظهرت ا ل آ ن في العراق والشام هذه ا ل د و ل ة ا ل م ش ؤ و م ة التي تعلمون هذا وهذه ا ل د و ل ة د و ل ة شر و ا ل إ س ل ا م لها ب ر ا ء و م ح ا و ل ة انصاف هذه الدوله ل أ ه ل ا ل س ن ة م ح ا و ل ة ت ع ي س ة و ي ا ئ س ة و ب ا ئ س ة ممن لم يجد ما يتمسك به إ ل ا ا ل ق ش ة التي يجدها الغريب ي ت م س ك بها الحمد لله أ ه ل ا ل س ن ة ودعوته ق ا ه ر ة و و ا ض ح ة وخصوصا في بيان ما يتعلق بالغلو ب والخروج والقدر و سفك الدماء بل والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو و لا أ ج ا م ل و لا محابب و لا مبالغ انه ما تكلم أ ح د فيما يتعلق بقضايا الغلو و ح ر م ة الدماء و سفك الدماء و ما يتعلق بالخروج و الفتن كما تكلم أ ه ل ا ل س ن ة لله الحمد و من كان ع ل منهج السهل الصالح ما تكلم أ ح د مثلما تكلم و لذلك سبحان الله انظر إ ل ى كل من تلبس ب ش ي ء من المعلم البدعه مالها الى استحلال السيف و أ غ ل ب أ ه ل البدع تجد عندهم من الرؤوس من يستحل الدماء كما هو الحال مع المعتزله وحتى هذا تاثر به بعض ا ل أ ش ا ع ر ويقررونه في جواز ا ل ف ر و ج على ا ل م ك ا ن حفل ظالم و أ م ا اهل السنه فلا ما دام انه مسلم نسمع و ن ط ي إ ل ا أ ن تروا كفرا بواهر عندكم فيه من الله برهان مع الشروق التي ذكرناها قبل أ م ا هكذا فلا نسال الله العسل ودماءكم اعراض ض أ ك و ع ر المسلمين ض ا ودماءهم どうもあり a とうございました。<タッ>